I and Jesus. ولكن يجب من يكون في اخيرا فهذا يجب ان وهذا هذا يجب ان يكون هذا يجب ان يكون يجب ان يكون هذا يجب في يكون هذا يجب ان يكون هذا يجب ان يكون هذا يجب ان يكون هذا يجب ان يكون هذا يجب ان يكون هذا يجب ان يكون هذا يجب ان يكون واسع ما هو الواجب من اخيه السيد عبد محمد بن عبد هو من عن محمد من قال جهر مخاففين وعنسون المغرب دخل في قال جهر لمن مما هنا من تند بالامام قال او ظهر الامام في مخافه الناس او اعتصام بالدين لان من خرج بها فضل من في اما في لا يعني خانه في والله هذا الاجتماع يبقى ما أنت شلا غير الجريمة، غير الجنية. هذا حصل الخلافك. حصل, الخلافك. حصل في لا شيء في المغرب، حصل لا على لا يأني سوالي من شعري قال من الجهر بني، من من ظهر في المخاطبين من رجال من أصحاب من خلف من المنام من خلف من من من قبل لا يوجد شيء فيك إلا القراءة إلا إذا في <تصفيق> في في في في في في في في في في في في في في في في أحسن منهم، هذا وَالْمَلَائِكَةُ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَمِينِ وَاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ الْقَرَاءِ وَالْمُحَمَّدِ وَالْمُحَمَّدِ الَّتِي بَيْنَ اينا مساء من ابي حمياني سجد السجد ومن سجد عمضة الملاته وقفينه سجده اجاني من الله في السرعة الراحة وفيده سجده ايه رسال السلام سجده من بعد السجد اميز مانحكم في ريابة المساط اقرار وعلا من فلا la liberación dice que se dice se dice que se dice que se mundo y se dice que se dice que se se dice que se dice que se se dice que se dice que se se se se se se se se se se se se se se se بدينا من منطلق من الى قلبه وهو ما يشين من ولا من هذه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 لا نوجد الان حتى الضوء من قراءة الدنيا والقالمين فلو قراءة دور ربي لأن الناس يبدو شأنه حتى بشأنه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 I'm going to put that in Thank right. you. والله من هو وكان ايمان قد في منجاته قد في كل بالمعارض قال <سؤال> الغلاء شديد الغلاء ده اذا اخر ما لا دعانا نقوم بعمل من الله نعمله. كان حبكم إن على في ما كان من والآن <سؤال> في أطلاند لحقنا ليس في في أنت من يعلم من هو من يعلم من هو من يعلم من من أنا في هذا لا يصدقه لكنه من يصدقه ما في شبه اثاري على كمارات السلاح اشان خميره اداف ادافة عن عبارة يعني على في وقال في رحمه ال... الله الواحد هو من ادرك اسرار الايمان وفاز به باخذه بعشر كلام وغفله وسبت سبب وخوف هو من القائف الاولى لانه كالمدرب لا سجود على الجلسه وراي فقد مع الامام للثانيه لمن يجوز بانه في غير اوانه لانه في غير اوانه في حقه فعليه اعادته اذا فرغ من قضاء ما عليه ولا ترسل صلاته لأنه لم يزد إلا سجدتين حالة دائده قيم دائد. في باقي صلاته برسول سجل الشهر لانه صار منفردا <سؤال> من يصر رحمه الله الا هو من ادرك صلاه الامام وفاته باقيها بعذر كلام وغسلة وصبق خدف وخوف وهو من الطائفة الاولى لانه كالمدرك لا لسهره ولو مع الامام رسه ومجره وأنه في غير في حقه انه في غير ايامه في حقه فعليه اعابته اذا من ما عليه ولا تفص صلاته لانه لم يجد انه سيدته على ثم إذا فهر في باق صلاته اصح لزوم في الشهر لانه صار من سلم حقنا اصور الجلوس عشر مرات في ثلاث رقعات بالشهر. Thank right. you. Ale w no, nie ma, nie to nie ma, nie ma, nie ma, nie Ale fakhi yaman hamduhu and I don't know for W tym momencie, gdybym to Ale jeżeli się nie angażowano, to nie jest jedynie jedno, ale nawet nawet w stanie, من بعدها شارج. ما بكب يعني تقعي من لما في الولاءات الأولى، بعد خروجهم، كانوا خانوا. خان، أنت دمّوا لأن دم شاب، وشاب دمّوا لأن شابي شاب، شاب كتير منهم، وشاب كتير منهم، شاب كتير لا خافش يا ديني ده شايف لا يمكن مثار في مول في الشغل هذا الله شاكر. ومن ذريه ذريته من ذي الكون الخالد من يدشان. فلما في محمد على أصله. قال في من فيها لحافس. بنا على أصله Padę w Sławnym لا بأس فيهم <تصفيق> ولا بيوصل. لا بأس ولا بيوصل. لا بأس فيهم ولا بيوصل. لا بأس فيهم ولا بيوصل. لا بأس بأصله م... مم... أصل عندنا المسلمون الصوان بأسهمه والمسؤل عن بيوصله، وأبيش على أسهم، أسهم ثلاثة فتن، خاص. من المسلمون بأسهمه، والخال المسلمون لا بيوصله. ذلك يعاني من عدم تواجد، إنه في ذلك لا في نهارنا من الشمس، ولم لا تأخذ من ذلك وتحاشي من ذلك ذلك. ماprechتر بين بعض الوافع والباسب في ال بين على وخلفه لم يكن منهم احد يتولى الامر بعد مسافه من اليمن أبي منا منك عشان ما جالمنا من منا منشافش على منا منشافش من على شو هالقصة؟ بقول مني بقول هذا قال عليه من مني منشافه ويميني ريكس ورقعة الثالثة ورقعتان جاره ما فيه ويميني صح انه خلفي بعد اثمان الفرق ويميني السادسة منه وقد عليه عن, عن الحديد في ومساء الله ثلاثه او وعبعا با يوم او ياربون انت الهجر من على من في صلاة اول ما من كثيرا بنى على غالب لنبي كثيرا على غالب لنسان 越來越國人 شوف كتير على ذلك اليوم، من بنا على الأقل ثلاثة يبني على الأقل. يعني ثلاثة يبني على يا جماعه بيقولوا ده كشفه يعني ندوش 2024 والاخبار المخيمه مين عم علي خروفنا بالرغم من حاجه في الفواتير بيقول لي قناه المحلى ما الله عز على كشفه الشركه يا جماعه احمد الله <سؤال> عن المرؤمن يكون لكم رأيكم عملنا بمسيسكم لكم ام اذا ابنا يقوم بسيكم بمهدان ام ادفع السلام الحروجين عن قرش كربائك ام ادفع السلام ام ادفع النخير من شك ثانس او رابعة ام اذا ابنا يقوم السلام احبودون عن ترسي فرسي we should not talk about it again or to talk about it again or talk